أسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولم متشيب أو كثيرا بلات إمام عثمان باغيبوا لو فيتنائك لنمان صحابة رويدا اعوذ بالله هر كثيرا هو كسي جي بي ادابه كسي قطعنا لا عثمان بدات رزا اخوك رودغالي لبن او عثمانيك ملائكه شرميان اللي ذكرت تو بيبلي باغي او عثمانيك رسول اخوا عليه الصلاة والسلام شرم اللي ذكرت توي عمر بلي باع با. عثمان بلي باغيه بدا اخر ويبرك المركز يا ابو لا قري بهذا ما قري يعني بيتقوى واخوانا ترسا وكسيتي فاسقه وشهادتي قبولني وشيخ و شيخ السامتي رحمه الله خاجوري لبدا فرمى هر هل يجي لو فهو اضل من حمار اهله قمرتلك لجودري ركاي لجودري ركاي خوان قمرت انا اقول لك ان الزنا لك ان اقول لك ان اقول لك ان مجمل به يعني اقول زنا ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك بليه اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك أجرتوا بأراخذ من مطلق بس هذا يبلط عن دام. همش قارما بك تجيب كين لكاتي يسالي دوام لكاتي في تلية بديك الدنيا زانان بوعالمك. إيه هو بطالب العلم براكم أهل علم. كأهلي جرح بي عالم بي دوى دراسه كل ذني ابو خالد داعيك باخوازك تبديع بكات وتبديع كنكاشك مفسر بيت لكاتك ذاك فلانك تعديله بيت جرح هيك مفسري بكات أو ده قبول ما بيت بارك الله فيكم بلان اوبريتي بلا شغل شاغل ما طوى شو روجي ما فلان ومبتديع فلان مبتديع شغل شاغلي من تواني بران تو رجائك اللي برا كاروانك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا تو زحمتشي بلو خادرو إلى سر رجائك دروي خريشي طلبي علمي خريشي دعوي خريشي نشى توحيد ونشى السنة تحذير لا شيرك ولا بدعي كوسبور دكوس مش دين الرجات فلانة كسك انحراف ذكالا ددابزانة كمن حريفة طوى كسي برسيا لي ذكر لي تحذيري لي بقى كزاني كسي بي ذا خلاته ورياي كوا أما وازل رويشتني كي بيني تو بعوهم مش فلان وعا فلان وعا فلان واه فلان دخاو ناهي للرحلات في خوا عليه صل الله عليه وسلم كأمر او بياوي كباوجني پیشتری قامکم ذکر آبودیم نه پیشتر زنی بودی با کوباس مانکر بلکه نم اوی که باعث نی خوی مارکت پیشتر زناین فلمون او حمل ذکر داشت اوی که زنی بود پیشتر علمی واش کردی مادام علمی پی بود که واتا قامکم جهاب ولا اعلم کهت قامد ذکر دبون وجلد کهتی که قامد داخل صین اگر بینید امام هلصا و هلصا وهندي جارج لحديد دوارد بو صحابه دوسطان وهالصابون او جاي بي هذا عليه الصلاة والسلام بويا أما بي قد قامت الصلاه او بدعاية أصلي نيا سيارشان ظهام بانظام ايا دفر مكاتك سعيده كم زول خيال كسر بابتكته تفرغي بوكوا كفكر يشيد روى يجد أعوذ بالله بكو لا يجب أن يسأل بلاك بس بابتكات بسان فكر يسأل روى إن شاء الله شانسهم فرشتني روشتيني في حلال لنا حلال إن شاء الله والله أعلم حفظهم آية فرشتيني باشروي حيوان دروستا, دروستا دروستا إن شاء الله كمورتي خود بدروستا بسياري معلوم من الدين بالضرورة هل يحتاج إلى إقامة الحجة؟ اشتكي الذين دا أوبت بيجيتوا إقامة حجناكات يعني كسيك لشال الإسلام يعني بجيتوا ولا ولا نيسبيه دغورلش وين اكو باش وينچتي والله اعلم اوكتاي بيدن الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فان اهل الذكر انذكر اج سن اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون